دعان ابني الذي يعمل في السعودية للحج على نفقته فهل يصح أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست من مالي إذا كانت الوالدة ميتة فلا مانع من إهداء ثواب حجة لها بصرف النظر عن المال منه أو من غيره ما دام حلالا والله أعلم